ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون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 سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرَهُمْ يَقُولُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ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 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يوفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون